وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم.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 وَإِنَّ أَحَدًا من الْمُشْرِكِينَ استجارك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثم حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أبلغه مأمنة بأنهم قوم لا يعلمون بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ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 INNAHUM saa ma kanu yamalun, la yarqubun fi mu'min illaou wa waula ika wa uláikhum al Faintabu wa aqamu al wa atu al-zakat f'ixwanukum fi ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا واعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين wij zijn er niet zijn لم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا, ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة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 <تصفيق> انما يعمر مساجد Allah man amenabilah, kama solah, wa kama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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فؤلاء هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 jouma je hebt me aan haar in haar gevangen en je hebt haar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 وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين انما النسيء زياده في الكفر Weer niet te zeggen, wees niet te zeggen, wees niet te zeggen, wees niet te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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم, ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ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 ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون فَإِنَّ الله عنك كَلِمٍ آذَنْتَ لَهُمْ حَتَّى يتبين لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا حَتَّى الكاذبين لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ بالله لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أن يجاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم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 ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَذلِّي وَلَا تَفْتَنِنِي Ellen die het niet te zeggen hebben, maar het is niet te zeggen dat het een en ander is. En dat يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا, هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا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 فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها منما يريد الله بها في الحياه والدنيا وتهزق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون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 als bedragen voor de armen en de onderduikers en de die er aan werken de werkers die er aan de verliefd من الله والله عليم حكيم ومنهم en يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم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 yاحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئ بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قلء بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة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 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم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 Weyquemen deصلاة و يأتون ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ Oei, en de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 in t'estqfir l'hom sbeen mrrta, fley yqfir Allahu l'hom.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 لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم, استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين وضو بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمَنُوا معه جاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 fain terdwaan hen fain Allah laa terdwaan al Al A'rab a shad kufraa wa nifaqa wa ajdar a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 وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قربات عند اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ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 سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا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 وصل عليهم ان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 وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ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 وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون laat je in hem niet opkomen. Het is een moskee die is gebouwd op de sterkte van en ik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 in Allah ischtera min al-mu'minin amfushum wa amwalhum bi'anna luna al-janna. Uqatilun fi sabilillai, fayqutulun wa yqutulun. Wa'adan alaihi haka fi al-tawrat wa quran ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا بما الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 waar kanestigfaring Ibrahim voor zijn vader, behalve op zijn afspraak met de Wma kan Allah hatta yubeyna hatta yubeyna lahum ma in de afgelopen en in het jaar van het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 وعلى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حتى إِذَا ضاقت عليهم الْأَرْضُ بما رحبت حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ فضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم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 ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا, ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون waar kan de meeuwenaan leren af? Vlak en Weli ontherven Qomahm, iedermaal terug naar hen, laat hen niet onverwacht worden. Ja, jij die aan het geloof waarbij hij zei: "Ik zal je niet meer vertrouwen. Ik zal je niet meer vertrouwen.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 Gay reduceen normen gereicht door God Macht chegmer voor u aan de Har League Tra حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت, حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت Ikelte, en